وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ حَاتِمَ غِي وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الراحمين فاستجبنا له, فاستجبنا له فكشفنا ما به من بر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وآتيناه أهله ومثلهم رحمه من نور ذلا وذكران العابدين واثناعي لوادريس وذالكفل واثناعي لوادريس وذالكفل كلهم من الصابرين كلهم من القادرين وادخلناهم في رحمتنا وَإذِ في فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّادِحِينَ إِنَّكُمْ مِنَ الصَّادِحِينَ وَظَنُّوا إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى وَظَنُّوا إِذْ ذهب فَوَنَّأَ أَلَّا نُنكِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ وكذلك وذكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين وذكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا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 يَوَدُّونَ لَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا قَاشِعِينَ وَكَانُوا لنا